الفكر يا انسان لو اطلقته متاملا في قدره الرحمن لخضعت اجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى و جل عنوبه و صفاته بلا نقصان سلطانه باق و يبقى يفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم ارجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزيّنت بكواكب لجمالها رفيات بلا اركانني والريح تجري بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي وعدا يقض مضاجع الطغيان واذا السماء تشاققت من هول ما وعد الاله باخر الازمان والارض غير الارض ها وجبالها نسفت امام عيان وتفجرت فيها البحار بامره هذا ووصف الوادي بالقران والكل من بعد الممات مرات نحو الاله الواحد الديان في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشرات وها قد خاب ذو حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزان يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنهم الرحمن تحلّروا من قبضة الشيطان يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا